وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لك إني أخاف الله رب العالمين إني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 لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قَتَلَ قتل نفسه أنهما قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأن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 ما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي قتلو أو يسلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف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 A'lemu enna Allahu gafurur rahim